وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ استجارك فَأَذْهِبْهُ حتى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عند اللَّهِ وعند رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عاهدتم, إلا الذين عاهدتم عند المسجد إِلَّا الَّذِينَ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِن يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقٌ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 وَإِنَّكَ لَتُؤَيْمِنُهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ عهدهم فِي دِينِكُمْ دينكم فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أئمة الكفر أَنَّ لا كَفَرٌ إِنَّهُمْ لَا ينتهون لَعَلَّهُمْ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله أحق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويؤذيهم وينصركم عليهم, وينصركم عليهم ويشفص دور قوم مؤمنين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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة, وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك ان يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر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 وعشيرتكم واموال نقترفتوها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا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 يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما امروا الا ليعبدوا الهه واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأب الله إلا إن لا يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار ورهبان لا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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ نَمَّ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْمِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المطلوب إنما النسيب زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم دنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا عن عبكم عذاباً أليما ويستبدل قوماً غيركم ولا تبروه شيئاً والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصر الله إذ أخرجوا الذين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 إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عمرا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشق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 لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم, قلوبهم فهم في ريبهم يترددون لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كرئ الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا ولا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليهم بالظالمين. لقد بتجو الفتن من قبل لك الأمور حتى جاء الحب وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول إذلّي ولا تفتن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 نسوغنا بنا الا احدى الحسنين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا اننا متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما ملعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسانا ولا ينفقون إلا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 وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاضِهُونَ إِنَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِّنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُدُّوهُمْ وَفِي وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خيري لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأمنه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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهاه خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم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 وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقبوا إلا أن أذناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا معذبهم الله عذابا أَلِيمًا في الدنيا وَالْآخِرَةِ وما لهم في الْأَرْضِ من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ مَفَاطِئُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَنْقَلِبُونَ لِبِنَاءَ أَخْلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَمِنَ اللَّهِ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُبْلَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ استغفر لهم او لا تستغفر لهم الا تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم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 لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى قام منهم فاستأذنوك لخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أيه عذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنزَلَ اللَّهُ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا عَنِ الصَّوَالِفِ وَأُبِعَّةَ عَلَى قُرُبِهِمْ فَهُنَّ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا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 سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفرون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل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 سائر السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول وصلوات الرسول ألا إنها قبة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم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 عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم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 والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من, أسس أم من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنى غريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله.